علي دينك إذا تسمح بدل وضاعي إذا لخاطر عندك تصرف لا تخليني لغيرك مستحيل أشكي وبين لها أنا وجاعي انا ما ابغى بهالدنيا سواك احد يواسيني انا المحتار يا من نهدعى قلبي لك الداي دوى الشوق الغالي تبعدني وتدنيني على يدينك اذا تسمحت كرم بدل وضعي اذا لخاطر عندك تصرف لا تخلي Lé, né,